او <تصفيق> يا دنيا ليه في ماذا ليت رجول بكيت بكيه عليتي يا دنيا يا دنيا اصيكي قمنا احنا قيد لزام بقول له يا مولاي سمعني من وقتي في بينا انت يا, يا دنيا خاينه في ماينا الحمد لله الموت كاين يا دنيا يامن استليتي الغروب باكيتي اه يا دنيا de يا عشقت العيوبه خبيت الذنوب وما كل يوم نقول نرجع ڭشار بكاسي ضيع من احساسي اوه يا دنيا يا دنيا خذيدي من حلامي يا دنيا ايدانتي في امامي يا عمري انا اللي شار o o o